بوك تو شاستين سيدم نيكاي وتمليتي دوا إبداء الأسباب اثنين إبداء الأسباب اثنين Zakaj nisi przyшёл? لماذا لم تأتي؟ لماذا لم تأتي؟ Bil som bolan. Bila som bolna. Kunto mridan. Kunto mridan. Nisem prišol ker كرسم بيلا بولنا انا لم اتي لاني كنت مريضا انا لم اتي لاني كنت مريضا زكاي ona لماذا هي لم تأتي؟ لماذا لم تاتي كانت تعبانه Kaneta tabana Ni prišla ker je bila utrujena. Hiya lam taati li annaha kanat tabana. Hiya lam taati li annaha kanat tabana. Zakaj on ni prišel? Limaza lam yaati? Limaza lam ya'ti? Nimubilo mu bilo dotega Lem je konna in daho Lem je duhu Ni prišel, ker mu ni bilo dotega. Lemjeti li je nahu lemjekona in daho ragba. Lemjeti Li en nehu lem je, je konanduhu kon Zakaj niste prišli? لماذا لم تأتوا؟ لماذا لم تأتوا؟ بوكفاريين اوتو إمامو سيارتنا معطلة لم نأتي لأن سيارتنا معطلة نأتي لأن سيارتنا متعطلة زكايل يوديي لماذا لم ياتي الناس لماذا لم الناس زاموديلي سولاك قد موعد القطار قد فاتهم موعد القطار نيسو بريشلي لم يأتوا لأن موعد القطار قد فاتهم لم يأتوا موعد القطار قد فاتهم zakaj nisi prišel zakaj nisi prišla لماذا أنت لم تأتي؟ Nisem smel, nisem smela. Lam juz mahli. Ju nisem prišel, ker nisem smel. Nisem prišla, ker nisem smela. Lam aeti, li eni lam juz mahli.